118. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانفروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينفر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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك, أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم